بسم الأب والأجنى روح وقدس الإله الواحد أمين كنت قد كلمتكم في الأسبوع الماضي عن قصة شاول الملك وعلاقاته مع داود لغاية لما توفي شاول الملك وقتل في الحرب على جبل جلبوع، فعايزين نكمل الموضوع بتاع المحاربة ونذكر عنوان الموضوع وهو نبل داود وحزم داود داود داود النبي كان رجلا نبيلا والنبل ده أصله في الإنسان يعني الإنسان الأصيل اللي عنده روحيات وابن الناس الصحيح بينما بيقولوا بيكون عنده نبل والروعة دي طبعا مستوى رفيع وعالي داود ده. كان نبيلا مع الكل ونذكر كما ورد في الكتاب المقدس انه بكى ثلاث مرات من الايام المشهورة طبعا بكاء على خطيطه دي ملاش حس لكن بكاء على الناس بكى على شاول. وبكى على اب وبكى على ابشلوم وكلهم كانوا تعبوه شاول توقه من برية لبرية من مغارة لمغارة فاربه وحاول ان يقتله كذا مرة ومع ذلك وقع في يديه فكان نبيلا ولم يقتله وقال حاش لي نسبة للرب ان امد يدي الى المسيح الرب انه نسيح الرب رو فاول هذا رفض ان يقتله حينما وقع في يديه لما شاول مات في الحرب لم يقل اشكرك يا رب انك خلصتني من اعدائي لا بالعكس بكى على شاو ومش بس بكى ومزق ثيابه وصام والشخص اللي جه يبشره بموت شاول امر بقتله قال لزاي تنزي ايدك على مسيح الرب صام ومزق ثيابه وندبهه ما ااا ما الرجال بتوه كلهم اللي هم يدوبوا شاور وصاموا ولعن جبل جلبوع الذي مات عليه في شاور او قتل عليه شاور فقال يا جبال جلبوع لا يكن سامل ولا مطر عليكنا ولا حقول تقدمات لأنه هناك طرح مجن الجبابرة مجن شاول بلا نسحن بالدفر يبقى بكى عليه وندب عليه وصام عليه ولعن الجبل الذي قبل دمه ومات عليه ولم يشكر ربنا على موته لألا تكون هذه شماسة ومزخ ثيابه صام ومش بس بكده انما بعدين جم ناس من يعنيش جلعاب اخدوا جسد شاول ودفنوه فبارك هؤلاء الناس وقال لهم ايه قال لهم مباركون انتم من الرب اذ قد فعلتم هذا المعروف بالسيدكم شاول فدفنتموه والان ليستعى الرب معكم احسانا وحقا وانا ايضا افعل معكم هذا الخير لانكم فعلتم هذا الامر ومدح شاوث هو هو ابنه وقال أخف من النسود وأشد من النسود كان نبيلا كان نبيلا ولم يش في موت شاوث إنما حزن وبكى وصامق ومزق فيه كل ما فعله شاول معه من الشر وهذا دليل على إن داود كان قلبه خاليا من الشكل يعني الرجل عمل معه شابه سيئر لكن هو قلبه كان خاليا من الوصف مش بس كده واننا صعنا خيرا مع اتباع شاور واخرابات ازاي ابناير رئيس جيش شاول اخذ واحد من اولاد شاول اسمه هشبوشف وعينه ملكا على جلعاب واسرايم وعلى كل اسرائيل ونصبه هناك وبقى هناك ملكة داود ملك من هنا وإشبولشوس دا ملك من الحاسن وسكت داود يعني داود بيسيب الكمور لربنا بعدين جه اختلف أجيناير مع إشبولشوس بشأن امرأة اخد احدى السراري الملك شاور وقتاني قال له سيتاخد سرية ابوك انقلق عليه ابناير المهم بعدين ابناير العمل العناير دي كلها فتله يوهاد رئيس الجيش بتاع داود فعمل ايه داود داود قال انا دريء من دم هذا داود انا بريس من ضمن هذا الرجل ضمن هذا الرجل يحل على يوآب وعلى اهل بيته، لان دراج البريء ازاي يسلوه وبكى دور على ابنائس وصام لحد الغروف ولما جم الناس يقولونه تأكل لؤمة قال لهم يفعل بي الله ويزيد إن كنت أكل شيء لحد الغروب وصدل صاين عليه ومشبكس إسلام عليه وإنما قال للناس اللي حواليه ألا تعلمون أن رئيساً وعظيماً سقط اليوم في إسرائيل اذن البحث كان كان رئيس جيش رئيس جيش شاول اللي كان ضده وده اللي جاب واحد من اولاد شاول اللي عمله ملك وينافسه لا كان داود نبيلا لا يشلح موت اعدائه اطلق وقال للرجال انزلوا سيابكم واتنوكوا بالمسوح ووتموا أمام إدناير وصار وراء النعش وراء فاق النبل ده تعدوه ده طب اللي عملوا فيك وقلوا وبعدين أشيبوش إذا جم اثنين لما ماه بقى إدناير يخلو جم اثنين من الخدال بتوعه أسألوه وأخذ راسه وابدوه الدوير يوم يقتل مراته الجيده رجل, رجل تقتلو في بيته على فراشه وهو نايم انتم اولاد الموت تقتلوا الاثنين دول لانهم قتلوا سيده ام وقتلوا رجلا صديقا بريئا انا شفتش احد يمدح اعدائه زي داوود ويبكي على اعدائه زي داوود غير ومهدين النبل داود ايضا قال في سمويل الدنيا 9-31 قال هل بقي احد من بيت شاول فاصنع معه معروفا فهذا الحد بيت شاول اقدر اعمل معه معروف فجيش خادم من هناك اسمه صيبة وقال له واحد اسمه ميشو بوش من اولاد احفاد شاول كان اعرف ذلك لها الاثنين يعني ذلك الاثنين مقصرين فاشوفوا عمل معه داود هاته من في اللي هو حفيد شاول يجلس على نائده ويأكل من طعام أولاد الملك وإيه تاني وترد إليه جميع سقول شاول وممتلكاته، وجب صيب الخدم بتاعه وقال له انت تشتغل في حقول ابن سيدك وتعمل ليه وتجيب له مكتب وتجيه ده الكلام ده كله وصاكينه معه في اورو شريم و دعا عبد بيك وبشت وسلمه كل الاملاك وقال له تشتغل لسيدك رادي النبيل في معاملة أعدائك يعني لما تيجي المسيحية تقول أحب أعدائكم وبركوا لعنيكم وأحسنوا للمبغضيكم مبغضيكم دا داود نشي على هذا النفذ في العهد القديم إذا من المسيح لما قال الكلام ده كان بيفحح مفاهين الناس بالنسبة للشريعة مش معناها ان داود كان في وضع اسمى للشريعة لا ان داست ما كانوش تهمين الشريعة طويل عشان كتب قلت المسيح قال له سمعتم عنه وقيل الارتدامات لكن انا اقول لكم التفتير الصحيح لشريعة ربنا. ابشالوم برضو داود كان نبيلا جدا في معاملته ابشالوم خان اباه داود ونافت أباه دوود في الملك وكوّل له جيش وحارب أباه ودخل على سرايه علشان يقول له لا لا تبينه وبينه تقطع بكواز مفيش رجوع وأخذ بعض العاملين معه وخلّه بخلوم زي أخي توفل وبقى دووده رجال تقوله اتصل يا رب مشهورة أخي توفل كان راجل حكيم جدا وممكن تجد له مشهورة بيع داوود وحارب ألا وكانت النتيجة أنه لما خرج جيش داوود للحرب قال لهم وهما ماشيين ترسقوا بالفتأة شالون يعني أديكوا هاتحربوا لكن خلي بالكم منه ما يموتش المهم انه مات شعر فبير جدا ويتعلق بالشجران هايزة ومات فقلقنا ما مات وجه الخبر لدوور يعني حزن حزن ما فيش بعد منه وقعد يبكي ويتنشى على سطح البيت وهو يبكي ويقول يا ابني أبشلون يا ابني يا ليسني متسعودا عنك يا ابني أبشلون لدرجة انه فرح من أسبر انتصار اتغموا ومشوا وجالوا يقاب عيسوا بيش قال ليه ده لأ انت هتزعل وفرح عذاك ومحي الصعب وإلا يبعليه وهكذا كان داود نبيلا حتى في معاملة أبشالوم الذي خانه كان نبيل أيضا بالنسبة أنه في أحد الحروب كان عايش شغية ومش ومشلائف و... قال من يعطيه من... من دقر بيت لحم فثلاثة من الأفضل راحوا في المنطقة كمسئلة العداء ورحوا جابوله ماء خاطروا بأنفسهم ولو يموثوا عشان يجبولوا شغية ماء فأول من شغل مية. المعقول ان اشرب دم اولاء الرجال الذين خاطروا بهم والسكب على الارض وقال دمي شمية اشربها دم الرجال الذين خاطروا بحياتهم عشان يجهون كان نبيلا جدا داود النبي وكان نبيلا ايضا في قبوله التوجيه من ابي جايل ام ذات ماذ الكرملي يبقى عظيم قظين ذاوث كده تقول له لا لا تكون محترف قمع ليه كانك انت مستمتع لنفسك من تجي قابلها سلامها والله مباركة انت ومبارك هو عقلك لانك منعتيني عن اتيان الجماع وعن انتقام نفسي لنفسي كان نذير جدا داود في حياته وفي معاملة اعدائه ومن الذين عشرهم داود وكانوا نبلاء نسلو يوناثان اسم شاول الملك مقدرش اقول انه احب داود كنفسه احب داود اكثر من نفسه احب داود ايه اكثر من نفسه وعمل ايه يوناثان تم نبلو في الملكية بأنيش وأعطاه الداود وأعطاله جبته جبته وأعطاله سيفه وأعطاله منتخته وأعطاله وعطاله وعده إنه يعيش مخلصين وأنه لو أبويا شاوي أراد أنه هو يقف ضدك أنا هديك إشارة تهرب منه مرّض يوناثان مستعمل للموت من أبيه من جسد نوبيا في الدفاع عن داود لدرجة أبوه المصور له طول ما داود دا عايش انت الملك بتاعك مش, بتاع مش هيزور دا هو المنابس فيه قال له لا همد فيك ايه داود غوض ومرة من المرات شاول لحبارة بالغنف عشان يموت ابنه يونسان ده اللي ما مفيش شايدة فيه وظل يونسان مخلصا لداود ونبيلا لما شاور الملك قال داود ده دا ابن الموت هو راح على طول يونسان ادى خبر لداود وقال له فرصة انه يحرم وقال له انشي ابو عايز موته هكذا يوناثان في نبله أحب الله أكثر من أبيه شاول وأحب الحق أكثر من اللي الواقع فيه أبوه شاول وأحب داود أكثر من الملك أنه هو يرع الملك الملك كان نبيلا في هذا الأمر نبل داود لا يمنع ان داور مع نبله كان حازما ايضا انا دايما بقول لكم الواحد ينشيش بالفضيلة الوحدة اللي تضيع الفضائل الاخرى دايما الفضائل تكون كلا متكاملا متجانس فكان عنده هذا النب، وكان عنده الحزم ايضا من ظل الحزم انه لم يخضع لمشورة رجال الذين حربوه على شاول الملك وقالوا له ربنا وأعف إيدك ربنا هو اللي سلموا الإيدك خلص عليه قال لا كلامكم مش نزوز حاش لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب إنه مسيح الرب هو ولم يسمع لأنصاره في هذا الأمر مرتين تين مرة وايضا عندما شتمه شمع بنجيرة لما كان داود هارب من هاك أرشيون وقبلوا شمع بنجيرة وقال لي يا رجل بناه يللي يللي يللي شمع بنجيرة دا كان من ست بن يمين ست شاول للملك واحد شت فيه فرجال بداود حبه يخلصها لشمع بنية داود قال لهم لا ما تعملوش بالشغل الله قال هذا الانسان هشتم داود استكر خطايا داود بتاعث ما تخطى ولم يخضع لرجاله فكان داود في هذا الحجم يمثل القائد الذي يقود رجاله الذين حوله ولا ينقاد وسطتهم لأن سعاد كان الشخص ده كوي بس مشكين اللي حواليه وشين هما اللي مضيعين لا لما أبقى اللي حواليه مضيعينه إذا هو مش قائد مظبوط القائد المضبوط يقود اللي حواليه مش اللي حواليه يقودوه وكان دود من هذا النوع الحاكم الذي يقود رجاله ولا يترك لرجاله أن يقودوه داوود ايضا على الرغم من نبله مع شاول الملك في الاخر كان حازما مع شاول ايضا لما شاول اراد ان يقتلوا داوود قال لشاول قال له انا عملت لك حاجة الان لا يشخد دمي الى الارض امام وكه الرب وقال له الله يحكم بيني وبينك الله يحكم بيني وبينك ان كنت عملت لك شر انا يحكم اكلمه بحزم. وشاول ما قدرش يرد كان داود ايضا حازما في ارجاع ميكال امرأسه هو لما تعد مع شاول وشاول الملك اراد ان ما هو ميكال بنت شاول الملك رح واخذ مراته ميكال ورح مجوزه الواحد اسمه فلطئيس لما داود نسك الملك وجه ابن قائد الجيش. لما زال مع اشبشت ورجيت شأنه على قول قال له لا. قبل أن تأتي لمقابلتي، روح تولي ميكال امرأة لم تخطف. فقال له رسله وقال له. أعطوني امرأتي ميكال التي خصبتها لنفسي بناءة غولف وعلي ابني أني أطلب منك أمر ناشدا وهو أمر وطرى وجهي ما لم تأتي أولا بالميكال بنت شاول حين تأتي لطرعك قالوا روحة كل امرأتي اللي انفقتتها تقابلوني ما تقابلوني شغل لما تجبوه. ويقول لك جابوها اخذوها من الرجل الفلطئين اللي كانت جوزها وكان رجلها يسير معها ويبكي ورقها هو بقى فقطة من دوضه مهموش تتخذ منه مدوض مايرموش بعده شغل حاجه لمرأته خد تشاول فهو يرده وسعلا ردوها بالقمس على الرواقه من انه كان حازما في إرجاع ميكان بنت شاول امرأته الا انه كان حازما مع ميكان مبتح. لما رجع بابوت العهد كانوا خذوه قبل كده ورجع بابوس العهد داود ابتدى يرقص ويلقى بعمل بابوس العهد وكان بنت الملوك يقول فخرجك وكان بنت شاول لاستقرال داود وقالت له ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في أعين في عبيده كما يتكشف أحد السفاء شفاها شفاها دي قال لها شوفي أنا أمام ربنا أمام ثبوت عهد الرب أرقص وأفعل أكثر من كده وإني أتصار دون ذلك وأكون وضيعا في عيني نفسي أمام ثبوت عهد الرب أما عند الهماء التي ذكرتي أتمكن ولذلك تقول لم يكن لنيكال ولدا ولد إلى أن ماتت الرجل حاز رح ونبيل نبيل لكن وقت الحاز أزعي عن حزر. كان حازم أيضا لما ارون اليابوسي قدم له المكان الذي يبني فيه مذبح للرب و يعني قال له كل حاجة في ايديك قال له ايه قال له المكان تاخده تعمله مذبح للرب والبكر اللي موجود في البيضر للمحركة والموارج وأدوات البكر للحطب الكل دفعه أرونة إلى الملك داود فداود قال له ايه قال له بل أشتريه منك شراء لأني لا أسعد إلى الله محركات مجانية ايه النبلة نبلو حزن ما حدرش أقدم للرب الزبيحة مجانية لازم أدفع وأوري ربنا إن أنا من أجله بس لكن كان أخذ زبيحة مجانية لك شفل الثمن فأنا أسرحه فشفل الثمن فتفع أقوله واشتراه شراعنا لكي يجا يقدم لله الزبيحة مجانية لو كان بفهم ذلك ومبادئ بيرسيها أمام الناس وشعبه زي المبدأ اللي قال حاشا ليه أنا يدي إلى مسيح الرب راجل عليه الشيطان راجل رفض ربنا راجل فرقه الروح الله ليكون فيه ما يكون لكن طول ما هو مسيح الرب ما أبشأ مدهيه عليك بمبدأ ومبدأ ثاني بيقول لا أصعد لله زبيحة مجانية ومندق ثالث لما ربنا هذب عليه وأدن له يلقوا في الكهن له لما ربنا هذب عليه وأدن له يلقوا في الكهن له ثلاث عقوبات يختار منه فأذكر ملاصيحة قال أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأن مراحل الله واسعى انا فاكر الكلمة دي كانت موضوع عزه عرفتها زمان سلسة ستينة اقع في الله ولا اقع في يد انسان لأن مراحل الله واسعى ان يكفي كده, كده الصغير وصعه. Jelikož jsem se větří, když jsem za jební zmatí, když jsem, když jsem na znamení, když jsem, když jsem na des zones intérieures au membre deno sono sono sono benamaisio nere in e con de stesso no capire cosa dicero sabato deno sono pregando cose che deve succede con cercare in nome di vostro noere in cataleme te non che lei son che lei وبركة الكثير من المرفض وكثير في الانبرويس وجميع كثير هذه المنطقة وبركة السيدة العزراء أولا وآخرا بركاتهم ومخداتهم ومعناتهم ورحمتهم واشفاعتهم فلتكن معنا كلنا عمين بكالسفر النور عمين السفر هولم تكيرين مينانا تكيرين سلمانانا تكيرين جكنوبي ماني هول سبحتي انت اللهم ان في ظنن بي اعمال سليمه امين اللهم جزاك الشكر يا اذن الغزير ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لذكر مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض كما نبصر نحن ايضا بل الينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشغير النجيه يتعرف بنا لان لك الملك والقوة محبت الله الآيب ونعمة ابن الرحيم وشاركة الموهبة اوه الفدس تكون مع جميعكم عنده بالزلام سلام ربك وما ومعروحة ايضا